أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى صفة الحج قال صفة الحج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله عنهم يسن للمحلين بمكة أي المقيمين فيها وأهل مكة الاغتسال والتنظف والتطيب ثم الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال أي قبل الظهر وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه ويقول في إهلاله لبيك حجة وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. طبيعه الأحوال الأنساك الثلاثة سواء كان نسك القران أو الإفراد أو التمتع أما القارن فإنه قد أهل حال تلبسه بالعمرة فيظل على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة كذا شأن المفرد يصن أن يحرم يوم الترويه أي يوم الثامن منذ الحجة المكان الذي يحرم منه أما المقيمين بمكة وأهل مكة فيحرمون من مكانهم فيحرم كل من نزل بمكة أو سواء كان من أهلها أو كان من خارجها يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه ثم يخرج ملبيا كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال هذا أعمال اليوم الثامن أعمال يوم الترويع وهذه الأعمال مسنونة هذا فعله صلى الله عليه وسلم يخرج ملبيا كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها مع الإمام إن تيسر الضب والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع وإن لم يتيسر صلى في موضع رحله قصرا بلا جمع ويبيت في منن تلك الليلة يبقى اليوم الثامن يذهب إلى منن قبل الزوال قبل الظهر ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصليها قصرا على اعتبار كونه مسافرات وإن لم يتيسر صلى في موضع رحله أي إن لم يتيسر أن يبيت في منا يصلي في المكان الذي يستطيع أن يقيم فيه يصلي في موضع رحله قصرا بلا جمع لا يجمع في هذا الوقت هذا كله منضبط بفعله صلى الله عليه وسلم ويبيت في منا تلك الليلة ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة سار من الى إلى عرفة ملبيا ومكبرا فينزل بنمرة إلى الزوال وهي مكان قريب من عرفات وليس منها وبها مسجد نمرة المشهور والمعطف حدود عرفات أما من الشرق فالجبال المحيطة المطله على ميدان عرفات ومن الغرب وادي اورنا تعرفون حديث العرينيين لعل هذا هو الوادي الذي ينتسبون عليه العرينيين الذي فيه حديث البان الأبل وأبوالها لما اشتكوا ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فلعل هذا الوادي هو المكان الذي كانوا فيه لعل ذلك لا أدري وادي عورنة ومن الشمال ملتقى وادي وصيق بواجي عورنة ومن الجنوب ما بعد مسجد نمير جنوبا من نحو كيلو ونصف تقريبا فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة جهة مسجد عرفات وفي ذلك المكان بطن عرنة يخطب الإمام بالناس وهو الآن داخل المسجد ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم ثم يصلي الإمام بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين أي يصلي بهما جمع تقديم يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين فإن لم يتيسر له صلى جماع مع رفقته في منزله جمعا وقصرا كما سبق يعني إن لم يستطع أن يشهد قطبة عرفة ويصلي مع الإمام يصلي في المكان الذي أقام فيه خيمة هو سيجلس فيها في هذا الوقت أو المكان الذي استطاع أن يقيم في داخل عرفات ثم يصن له بعد الصلاة أن يتوجه إلى عرفات ويقف عند الجبل المسمى جبل الرحمة فيجعله بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة جاعلا حبل المشات بين يديه ويظل واقفا عند الصفرات أسفل الجبل يذكر الله ويدعوه ويستغفره بخشوع وتذلل رافعا يديه يدعو ويلبي ويهلل وله لوكوف راكبا على الرحلة يعني بالوقت إنه هو يبقى ممكن يبقى جوا الأتوبس هو ينقله ممكن يصنع ذلك أو جالسا على الأرض أو واقفا أو ماشيا والأفضل ما كان فيه الأخشى له والأحضروا لقلبه هذا أيضا من السنة من السنة أن يقف عند جبل الرحمة ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه فهذا اليوم لا شك يغفر الله عز وجل فيه ما لا يغفره في سائر العام وفي طبيعة الحال يوم عرفة سنحتاج أن نتكلم عنه لكن نمر على الأحكام ابتداء ثم نذكر ما فيه من أسرار ويكثر من الدعاء بما ورد في القرآن والسنة الصحيحة وبما شاء ويكثر من الاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ويظل يذكر الله ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس فإن لم يتيسر له أن يقف عند الجبل قرب السخرات وقف فيما تيسر له من عرف في منزله أو غيره وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة وهو الحدود التي يعرفها الناس الآن وهي محددة ويقف عندها يكلف عادة بها بعض الناس حتى يعرف حدود عرفة لأنه لو لم يقيم داخل عرفة او يكون في عرفة جزء من النهار او الليل حتى الفجر بطل حج الحج عرفة وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس يبدا بعد زوال الشمس من بعد الظهر من يوم عرفه إلى غروب الشمس ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر من دخل قبل الزوال أو دخل ليلة عرفه جاز لكن السنة الدخول بعد الزوال ومن وقف ليلا ولو لحظة أجزأه أما إذا لم يقف بعرفات ولو لحظة بطول حجه حكى لي بعض الاخوة الذين كانوا يقومون على ارشاد الحجير ان الشيخ ابن باز كان قد افتى بذلك انه لو وقف الحاج لحظة لحظة يعني ثانية دخل بس حط رجله في داخل عرفة وخرج تاني بذلك يصح حج فبيقول ان مره مرة من المرات لقينا واحد افريقي خارج الحدود. فبنقول له ادخل فما فيش طيب يعني بس لحظة لحظه ما فيش اليوش ماله يجيبوا يمين وذوله كان يعني عملاق فما كناش نقدر نعمل مع اي حاجه ففي الامر خالص الاخو عايزين كده حيدخل حجر مش ينفع الكلام يعني ففي الامر خالص رحنا قالوا خلاص نتفق عليه ونروح زقينه هو بيود واقف بينه وبين المكان ما فيش 2 مش عايز نشيهم نشيله ما فيش فايده ففعلا بيقولوا احنا شيلينه كده هيله بيله وراح يلا يلا قام راح راضينه وراحوا بس طبعا لهم ما نالوه بعد ذلك. ومن وقف ليلة ولو أجزاءه ومعنى الوقوف المكسو على الرحلة أو الأرض للوقوف على القدمين. معنى الوقوف المكسو على الرحلة أو الأرض على القدمين. ومن وقف بعرفة نهارا طبعا كلام فضلاً مفهوم يعني لو واحد أي عدل واحد كذا مش معنى لازم يقف لو واحد مثلا عنده شلل او نحو هذا او امرأة كبيرة في السن واتقدرشك فقعدت فقالوا لا ده كان من وقف بعرفه فلازم تكوني واقفه طالما انت ما يبقى كده حج بطري حج طبعا ليس كذلك المقصود المكسوء داخل عرفه ومن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد ترك امرا مستحبا ولدم عليه وحده صحيح لو مش بقى قبل الغروب يعني هو مفترض أنه هو السنة انه هي يدخل عرفة من بعد الزوال يعني بعد الظهر ويمكث فيها إلى المغرب ثم يتوجه من بعد صلاة أو بعد أذان المغرب بعد دخول وقت المغرب إلى مزدلفه يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا عن عروه ابن مضرس رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج لصلاة الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تسسه فإذا هذا الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح شاهد على مسألتنا وهذه مسألة اتفق عليها جمهور العلماء وصفة أتينا في سرد المسائل القصة بالجمهور هذه أحد المسائل التي اتفقوا عليها بل ساقوا فيها الإجماع أن وقت عرف منتد إلى الفجر هذا تفسه كده قد أتمل الحج وقضى تفسه بمعنى أنه له أن يحل بعد ذلك بعد أن يصنع الأمور الخاصة بأعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد ستأتينا فله بعد ذلك أن يحب فإذا غابت الشمس أقوض من عرفات إلى مزدلفة ملبيا وعليه السكينة والهدوء ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته وإذا وجد فجوة أسرع فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين سنة أن يمضي هكذا يعني يمشيها يعني طبعا لمن عنده قوة على ذلك ليس أصحاب الآثار، إنه يمشي من عرفات إلى مزبلفة أظنها حوالي خمسة كيلو. سار رضي الله في الزحام ولا يزحم الناس بنفسه أو دبته وإذا وجد خج وأسرع إذا وصل إلى مزبلفة صلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين يجمع بينهما جمع تأخير وإلا فإن ذهب قبل أذان العشاء صلى أكيد يصليها. ويجمعها جمع تقديم يصلي يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها ويصلي التهجد والوتر في مزدرفة يصلي التهجد والوتر ثم يصلي الفجر مع صنتها بغلث أي حالة ظلام يعني بعد دخول الوقت يعني يستحب أن يصليها في أول وقتها أول وقت الفجر فإذا اخصى الفجر أتى المشعر الحرام وهو الآن مسجد مزدرفة ويقف هناك مستقبلا القبلة يذكر الله تعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويلبي ويدعو راكبا أو على الأرض حتى يصفر جدا يعني حتى تشرق الشمس وتصفر كما قال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام والقره كما هداكم وإن كنتم من خبره لمن الضالين ثم افיז من حيث أفاض الناس واستغفر الله فإن لم يتأسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فمضلفة كلها موقف إن لم يتأسر له الذهاب إلى المشعر مضلفة كلها موقف يبعد من مكانه القبلة ويجوز للضعف وذوي الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم أن يدفعوا من مزدرفة إلى من إذا غاب القمر أو إذا مضى أكثر الليل ثم يرم جمرة العقب إذا وصلوا منا يعني هل يجوز له أن لا يبيت في مزدرفة يدخل مزدرفة ويمكث بها أكثر الليل ثم بعد ذلك قبيل الفج يتوجه إلى منا يجوز ذلك للضعفة ولو الأعذار طبعا هذه مسائل سطة نتوقف عندها كثيرا لأنها سيكثر حولها اللغط مسائل خاصة بالرمي وقته وكذلك مسألة المبيت هذه في بعض الناس دعم حاجة تعني بقى يروحوا ويبسط في جدة يعني يروح ويروح للأوتيل ويعود فيه وبعد كده يجي على يروح منا وبعض الناس متعودش في منا أصلا يعني ما شاء الله ناس زي الحجة ما بيعودش فيها خالص وقال لك يعني يعود في مكة في الفندق ويبقى إيه يروح يرمي ويرجع والرمي بقى بيعملوها إزاي يرمي في الليل فيروح رامي المفترض أنه سيرمي أربعة أيام هذا على الأفضل سيرمي يوم النحو وأيام التشريخ الثلاثة فيجي هو يروح رامي إمتى بقى يأخذ بفتوى البعض جواز الرمي ليلا فعلى أن أصل أنه يرمي بعد الزواج ده السنة فعلى أساس الزحام الشديد ورخص و و و بعض العلماء المعاصرين واستطاعتين المسألة في ذلك يروح جاي في الليلة الليلة رامي لليوم يروح رامي الليلة أول يوم من تشغل أو تانية أيام العيد بالليل وبعد كده يروح رامي التاني يوم يروح رامي مرتين مرة الصبح ومرة بالليل يروح أتعدل في يومين ويروح مسافر بالليل يجي هنا يقضي 3 يوم العيد و يوم العيد الكلام ده العلماء لما يعني حتى رخصوا فيه رخصوا فيه على اعتبارات اه فيعني الطريقة دي عشان كده والعيدة تبقى كده ما بدقاش حج كده يعني عشان يجي هنا يقضي اليوم في العيد مع عبيبه وصحابه وكده ما بدقاش حج ما هيعمل ايه ده ما فيش رخصة يعني الرخصة هنا قاعد للزحام الشديد وهو قاعد في ميناء فمعليش بقى واصف عشان كذا كذا كذا على القائلين بذلك بعض العلماء طبعا يذهب الى انه لا يصح لا يصح رميه قبل الزواج ولا ليلة الزواج لكن هذه مسألة يعني سيحتاج الى بحث خاص سوف يأتينا ان شاء الله الشاهد ثم يدفع الحاج من مزدرف الى من قبل طلوع الشمس وعليه السكينة فاذا بلغ محسرا فاذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفه ومنى وهو من أسرع راكبا أو ماشيا قدر رميتي حجر ودي محصر هذا إذا بلغه يشتد في المشي ويلتقط سبع حصايات من عند الجمرات او من طريقه إلى الجمرات ممنى وإن أخذها من مزدلفه جاز ويلبي ويكبر في طريقه ويقطع التلبية احنا كده دخلنا في أعمال يوم النحر هيا بقى أول حاجة عملها يقطع التلبيه إذا رمى جمرة العقبة جمرة العقبة الكبرى فإذا وصل جمرة العقبة وهي اخر الجمرات من جهة منن رماها بسبع حصايات بعد طلوع الشمس جاعلا منن عن يمينه ومك عن يساره يرفع يده اليمنى بالرمي ويكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر والسنة في حصل الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق يقول مثل حص الخذف يعني في هذا الحجم ولا يجوز الرمي بحصات كبيرة ولا يجوز الرمي بغير الحصة كالخفاف والنعال والجواهر والمعادن ونحوها ولا يؤذي ولا يزحم المسلمين عند الرمي غيرك طبعا الشراش هناك ما فيش أحسن كبير لو تلاقيت من الرمية بتاعت جمرة العقبة دي سليم المعافى يبقى اللهم لك الحمد والم الله هو كل واحد بيرمي وخلاصه مش شايف يعني فاللي بيرمي قدامه وانت كده كده لسه لبس ما لبس الإحرام لأنت عارف تلبسك حاجة فور راسك ولا تلبسك فوزة ولا تعمل أي حاجة من اللي هيحصل فيعني اللهم الله المستعان فعلا هي من الزحام طبعا أشهد جدا أن العدد ده كله متكدس على جمرة الوحيدة يعني الأيام التالية يبقى ده كله حيني. أولا الوقت أوسع ثانيا على الأقل بيتوزعوا على الثلاث جامرات جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا إنما المرة دي الأربع مليون دول والخمسة مليون دول كلهم في اتجاه واحد طبعا تبقى زحام رهيب وسديد ويحتاج تبقى فيها مشقات لا شك. في ناس بقى بتعمل أكروباط وبيعملوا حاجات كده أنا شفت ببقى عيني رأسي جماعة من الأفرقة كان عاملين أكروبات كده وعملين واحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد من فوق بقى خالص وهم شغالين <تصفيق> صحيح جد والله كده يعني أجبون فوق بعض <تصفيق> ثم بعض الرامي يذبح المتمتع والقارن الهدي ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني يذبح بيده السنة ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلا والحلق أفضل والسن أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر امله فقط كما تقدم معنا في صفه العمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين فدعا للمحلقين دعا لهم ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة وهذا حديث في أعلى درجات الصحة فهو حديث متفق عليه فإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات محظورات الإحرام إلا نساء لأن هذا هو التحلل الأول فيحل له اللباس والطيب وتقطية الرأس ونحوها ولو رمى جمرة العقبة فقط حل له كل شيء من المحذورات إلا النساء ولو لم يحلق أو يذبح الهجية إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى يرمي ويذبح الهدي ويسمى هذا التحلل الأول يبقى بالتحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء هذا التحلل الأول بماذا يتم إذا رمى جمرة العقبة؟ طيب لو لم يحلق أو يذبح يبقى نحن عندنا كام عمل دلوقتي أعمال يوم النحر أول حاجة رمي الجمال رمي جمرة العقبة اثنين الذبح سيأتي معنا بعد كده طواف الإفاظ طيب لو لم يحلق أو يذبح الهجية إلا من ساق الهدي فلا يحل له حتى يرمي ويذبح الهدي يبقى كل شيء من المحظورات إلى النساء يحل له إذا رمى جمرة العقبة فقط فإذ لم يحلق أو يذبح الهدي حتى ولو كان كذلك. إلا من ساق الهج القارن فلا يحل له أن يتلبس بمحظورات الإحرام حتى يتم عملين يرمي ويذبح الهج. يرمي ويذبح الهج. ويصنّو للإمام أن يخطب ضحا يوم نحرب منا عند الجمرات يعلم الناس مناسكهم ثم يلبس الحاج ثيابه ويتطيب ويُخض إلى مكة بحنا. فيطوف بالبيت طاف الحج ويسمى طاف الإفاضة أو الزيارة ولا يرمل فيه ثم يسعى بين الصفة والمرווה إن كان متمتع وهو الأجود وإن اكتفى المتمتع بسعى واحد بين الصفة والمرווה فلا بأس يعني بسعى واحد بين الصفا والمرווה لأنه لو عمل في العمرة خلص فلا بأس وإن كان قرنا أو مفردا ولم يسعى مع طاف القدوم طاف سعاك المتمتع وإن سعى بعض طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعض طواف الإفاضة ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء وهذا يسمى التحلل الثاني يبقى بطواف الإفاضة بطافه للإفاضة يكون قد حل التحلل الثاني أول وقت طواف الزيارة بعد مضي معظم ليلة النحر لمن وقف بعرفة بعد مضي معظم ليلة النح لمن وقف بعرفة ويسن في يومه وله تأخيره ولا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر له أن يؤخره هذا كله وكثيرا من الناس يعني يوم عرفة بيبقى يوم شاق كثير يريد أن يتحلل والبعض يستريح في أول يوم ويطوف مثلا في اليوم الثاني لا إشكاله في مثل ذلك له أن يؤخره وإن كان السن أن يصنعها في يوم النحر ثم يرجع إلى منا ويصلي بها الظهر وانظروا هو الحج كله في هذا الوقت في اليومين وأعمال يوم النحر أشق من لا شك من أعمال يوم عرفة فكأنها من باب شكر النعمة أن الله عز وجل عليه عليه بيوم عرفة فمن هذا الباب ثم يرجع إلى ويصلي بها الظهر ويمكث فيها بقية يوم العيد ويوم التشريق ولياليها فيبيت بمنا ليلة الحاج عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر وهو الأفضل فإن لم يتيسر المبيت بات معظم الليل من ليالي منا بمنا من أوله أو وسطه أو آخره ويصلي صلوات الخمس مع جماعة في أوقاتها قصرا بلا جماعة في مسجد الخيف إن تيسر وإلا صلى جماعة في أي مكان من منا ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في ميناء السنة أن يذهب إلى الجمرات ماشيا إن تيسر فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرة الأولى وهي الصورة التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده اليمنى مع كل حصاه ويقول الله أكبر مستقبلا أن القبلة إن تيسر فإذا فرغ تقدم قليلا عن يمينه فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا بقدر سورة البقرة بقدر مثل ذلك يعني في نحو ما لا يقل عن ساعة ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق ويرفع يديه مع كل حصات ويكبر ثم يتقدم ذات الشمال ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا أقل من دعائه في الأولى ثم يسير إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصايات جاعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ولاقف عندها للدعاء إذن يبدأ بالجمرة الصغرى وينتهي بالجمرة الكبرى جمرة العقبة هذا في أيام التشريق يوم الحاج عشر والثاني عشر والثالث عشر والرميو يكون بعد الزواج، وبذلك يكون قدر ما إحدى وعشرين يجوز ويجوز للمعذور ألا يبيت في منن يجوز لمن للمعذور أهل الأعذار، الناس يقول لا بيتأهل وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، هو ده بعدنا وثوقياني، أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق ممكن يرميهم كلهم يوم واحد في آخر أيام التشريق أو يرمي في الليل. كل هذا سوف نتوقف عنده بالتفصيل لكن أنا بس دراسي صفة الحج كده مررنا عليها مررنا عليها بشكل عام كده أنتم الدنيا تمشي ازاي ثم يفعلوا في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق فإن أحب التعجل في يومين خرج من من قبل الغروب في اليوم الثاني عشر وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق وهو الأفضل لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة كالرجل في كل ما سبق وبذلك فرغ الحاج من أعمال الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع قام فيها بأداء النسك والدعوة إلى الله وحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله ففي عرفة تم إكمال الدين وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائد ويشرع للمسلم كلما فرغ من عبادك الصلاة والصيام والحج أن يذكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء الطاعه ويحمده على ما يسر له من أداء الفريضة ويستغفره عن التقصير لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومن بها على ربه يقول الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج من منا ومن السنة أن ينزل بالأبطح إن تيسر ويصلي به أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة والحائب والنفساء لا طوف عليها للوداع فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر إن شاء هذه صفة الحنج لا شك نحتاج إلى أن نضبط هذه الأعمال كذا تصورنا الموضوع بمشي ازاي ممكن يتقل كده في رقتين. تعمل ايه يوم التروية تذهب إلى من بعد الزواج يعني بحيث تصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا في يوم التروية اليوم الثاني ثم بعد ذلك وإن قبلها بطبيعة الحال تكون قد أحرمت أحرمت يوم التروية قبل الزوال قبل الظهر من المكان الذي كنت فيه ثم بعد ذلك تذهب إلى ميناء ومنها إلى عرفات تدخل عرفات قبل الزوال كذلك بحيث تصل إلى نمرة ومنها تنتقل بعد ذلك إلى مسجد نمرة لتسمع خطبة انتأثر لك خطبة عرفة وتصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعها تقديم ثم بعد ذلك تتوجه إلى جبل الرحمه وتستمر في الدعاء والذكر والتضرع هكذا إلى المغرب حين يأتي وقت المغرب تنصرف إلى مزدلفة تبيط بمزدلفة تصلي ابتداء فيها المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يعني تستريح وتتهجد وتصلي الوتر إلى الفجر فإذا جاء وقت الفجر صلية معهم ثم بعد ذلك تذهب إلى المشعر الحرام تدعو هناك حتى تصفر الشمس حتى تشرق الشمس وتتلجح بعد ذلك إلى منا لتبدأ أعمال يوم النح يوم العيد يوم النح تبدأ بالرمي رمي جمرة العقبة أو ما تسمى بجمرة الكبرى تبدأ بها ترميها بسبع حصايات هذه الحصايات إما أن تأتي بها من مزدلفة يعني في الليل أو أن تأتي بها منا ترميها بسبع حصايات في اول هذا الوقت وقت يوم النحر بعد ذلك تحلق شعرك برميك هذا تكون قد تحللت التحلل الأول تحلق شعرك وبذلك يكون يحل لك أن تلبس المخيط وأن تتطيب ويحل لك كل شيء إلا النساء فيحتاج إلى التحلل الثاني هذا يتم بطواف الإفاضة بعد أن تحلق يسن لك في وقت الضحى أن تذبح الهج تذبح الهج الذي معك إن كنت متمتعا أو قارنا أما المفرد فلا هج عليه ثم بعد ذلك تذهب لتطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة هذا الطواف تطوف بالبيت سبعا كما هو معلوم في طواف الأمرة إن كنت قد سعيت سعيت أيها المتمتع في, الحياة في سعي القاصب العمر التي قدمتها بين يدي حج فلا بأس ألا تسعى وإن سعيت فكان أفضل أما القارن أو المفرد فإن كان قد سعى سواء هذا في طواف القدوم بالنسبة له أو ذاك فهذا ليس عليه من بأس أن يترك السعي بينه. الصفة والمروة يكون بذلك قد أتممت أعمال يوم النحل بعد هذا تكون قد تحملت التحلل الثاني فتحل لك كل شيء بما في ذلك النساء اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق أعمالها هو ترمي كل يوم هذه الجمرات تبدأ بالجمرة الصغيرة ثم الوسطى ثم الكبرى ترميها بسبع حصايات يعني ترمي كل يوم 21 حصار هذه الحصايات هي تكفر عنك كل واحدة كبيرة من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً يرميها متى؟ يرميها بعد الزواج. هذا ملخص سريع لصفة الحرج. لا شك المسألة فيها تفرعات وأحكام فقهية كثيرة نحتاج أن نعرج عليها. نكفي بهذا المقدار. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على